「こんなに」<音楽>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 اسماء ن الله يهدي الحسنى ن ش ر موسوعه ا ل ن ا ن ل س ي للعلوم الاسلاميه م وشهابا <تصفيق> وصدا <تصفيق> o h t <laughs> Yeah. وان المساجد لله See y o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 ق و ل ث ق ي ل ا إ ن ا ش ئ س ا ل ل ي ل و م ا ل ا س ل ا م ي و ا س م ب ل الله إ ه إ ا و ف ا ل وكيلا واصبر على ما ق ل و ن واصبر ع ل ى ان تقن ان كفرتم يوما يجعل الولد نشيبا ない。 في سبيل الله ف ق ر ا ما تيسر منه و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه و أ ق ر ض و ا الله ق ر ب ا حسنا وإن ت ج د و ع ن د ا ل ل ه هو خ ي ر و أ ع ظ م أ ج ر ا و ا س ت ف ل ا ل ل ه you、mm. تكفر لربك فاصبر Bye. و ل ا ترى الا ترى الا ر ى الا الا ت ر ر ى ا What do you call it? ل ف ي ل ه ا ل ر محمد ر ا ل ا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 la ك ف ا ل د و ا WAN موسوعه النابلسي ل ل ع ل ف م ا ل ا ص ف ا م ي ه واذا الجبال نسفت واذا الرسل اقطت واذا الرسل اقطت لاي يوم اجلت ل ت ح ق ي الله في الارض What's w r o n i t h شعب <تصفيق> الله WHA- t ا عجز المحسنين كنا مع ت ل ا و ة ا ل م ب ا ر ك ة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي